الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضر رحمه الله الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد أمد أرباب النهى ورسما شمس البيان في صدور العلماء فأبصروا معجيزة القرآن وضيحة بتاطع البرهان وشاهدوا مطالع الأنوار ومحتوت عليه من أسرار فنزه القلوب في رياضه وأورد الفكر على حياضه ثم صلاة الله ما ترنم حدي يسوق العيس في ارض الحما على نبينا الحبيب الهادي اجل كل ناطق بالضار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 صاحب ذو السقا والضل والإنابة والمجد والقمصات والبراعة والحزم والنجدات والشجاع ما عك فالقلب على القرآن مرتاقا لحضرة العفان هذا وإن دورر البيان وغرر البديع و. المعاني تهدي إلى موارد شريفة ونبذة بديعه لطيفة من علم أسرار اللسان العربي وذرك ما قص به من عجبي لأنه كالروح للاعراب وهو لعلم النحو كاللباب وقد دعا من الطلاب لراجز يهدي إلى الظواب فجئته براجز مفيد مهذب منقح سديد ملتاقصا من دور التلخيص جواهرا بديعة التخليص سلكت ما أبدا من الترتيب وما الوت الجهد في التهذيب سميته بالجوهر المكنون بصاد في الثلاثة الفنون والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورافعا وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب المقدمة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 سلام الفن الاول علم المعاني علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا وفيه ذكرا اسناد مثند إليه مثند وهو فعل تورد قطر وانشاء وفصل وصل أو إيجاز طناب مساواة رأوا الباب الأول أحوال الإسناد الخبري الحكم بالسلبي أو الإيجاب إسنادهم وقصد الخطاب إفادة السامع نفس الحكم أو كون مخبر به. علمي فأول فائدة والثاني لديمها عند ذوي الاذهان وربما أجري مجرى الجاهلي مقاطب إن كان غير عامل كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضره فينبغي اقتصار الإخبار على المفيد خشية الإكفار فيخبر القليب بلا توكيد ما لم يكن في الحكم ذا ترديد فحاسن ومنكر الأخبار حتم له بحاسب الإنكار كقوله إنا إليكم مرسلون فزاد بعد مقر فارتضاه المنكرون للفظ الابتدائي ثم الطالب ثم تل انكاري ثلاثه تنسبي والتحسن التوكيد الا واحتله بقابر كسائل في المنزله والحقوا اماره الانكار بهك لنكته لم تشتبه من قد لا بل ابتداء ونوني التوكيد واسم أكداء والنفي كالإثبات في ذا الباب يجري على الثلاثة الألقاب بإن وكان لام نوباء يمين كما جليس الفاسقين بالأمين فصل في الإسناد العقلي ولي حقيقة مجاز وارد للعقل منسوبين أما المبتدا اتناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه كفاز من سبسلا اقسامه من حيث الاعتقاد وواقع اربعه سفاد والثاني أي اتناد للملاد ليس له يبنى كفوا باللبسي أقسامه بحسب النوعين في جزئيه أو بلا تكلف وواجبت قرينة لطوية أو مالوية وإن عادية الباب الثاني في المسند إليه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 غباوة إضاحي البساطي تلذذ تبرك إعظامي إهانة تشوق النظامي تعبد تعجب تهويلي تقرير أو إشهاد أو تسجيل وكونه معرفا بمضمري بحاسب المقام في النحو والأصل في المقاطب التعين والترك للشمول مستبين وكونه بعالم ليحصل بذهن سامع بشخص أولى فبروك تلذذ عناية إجلال نوع إهانة كناية وكونه بالوصل للتفكير تقرير أو مجنات أو توهيم إيماء أو توجه له أو فقد علم سامع غير الصلة وبإشارة لكشف الحال من قرب أو بعد أو استجهال أو غاية التمييز والتعظيم والحط والتنبيه والتف وكونه باللام في النحو يولم لكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقي وعرفي وفي فرد من الجمع أعم فاقتفي وفي إضافة لحصر واقتصار تشريف أول وثال واحتقاب تكاف إنس آبة وحد نو مجازن الاستهزاء ونكروا اطرادا لو تكيره تنويعا او تغيما او نو تجاهل تهويل تهويل نو تلبيس نو نو ذم فلا توكيد توصيصي وأكدوا تقريرا وقفض القلوس من ظن سهو أو مجاز أو قصوص وعاطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا وعاطفوا بناسق تفصيلا لآحد الجزئين أو رد إلى حق وطرف الحكم للذي ثلاث والشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك من الأحكام وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي والمهتدي وقدموا للأصل أو تشويف لقابر تلذ حذوذ تشريف وحق اهتمام او تفاؤل تخصيص او تعميم اذ صاحب المثنى ده حوث السلب اذ يقتضي عموم السلب فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر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 نحو الأمير واقف بالباب ومن خلاف مقتضى طرف براد ذي نطق نو لغير ما أراد لكونه أولاده وأجدر كقصة الحجاج والقبع ترى وللتفات وهوى الانتقال من بعض الأسانيب إلى بعض قومين والوجه الاتجلاب للخطاب ونكتد تخص بعض الباب وطيره الماضي ات اورد وقالوا لنكتة وانشدوا ومهمه مغبرة ارجائه كان لون أرضه سماؤه الباب الثالث المسند يحذاك مسند لما تقدما والتازم قرينه ليعلما وذكره لما مضى او ليرى فعلا او اسما فيفيد المخبرا واكردوه الانعدام التقويه وتاب منك الزهد راس التزكيه وكونه فعلا فللتقييد بالوقت مع إفادة التجديد وكونه اسما للثبوت والدواب وقيدوا كالفعل رعيا للتمام وتاركوا تقعيده لنكتتي كستره او هذه فرصتي وخصصوا بالوصف والاضافه وتاركوا لمقتض خلافه وكونه معلقا بالشرط فلي معاني الشروط الشرط ونكروا اتباعا وتسخيما حطا وفقد عهدنا وتعميما وعركوا إفادة للعلم بنسبة أو لازم للحكم وقاطروا تحقيقا ومبالرة بعرف جلسه كهند بارغ وجملة لسبب أو تقويه كالذكر يهدي لطريق التصفية واتمية الجملات والفعلية وشرطها لنكتة جليه وأخفروا اطاله وقدموا لقطر ما به عليه يحكموا تنبيه نوت فاقل تشوفي كفاذ بالحضرات ذو تطوفي. الباب الرابع في متعلقات الفعل والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له مع مجتمع والغرض الإشعار بالتلبس بواحد من صاحبيه فأتسي وغير قاصر كقاطر وعد مهما يكون مقصود نسبة فقد ويحذف المفعول وهجنة فاقيلة تفهيمي من بعد إبهام والاختصار كبلغ الملاعب الاذكار وجاء للتقصيط قبل الفعل فهم من تبرك وفصل واحكم لمعلولاته بما ذكر والسر في الترتيب فيها مجتهد الباب الخامس القصر تخصيص أمر مطلقا بامري هو الذي يدعو له بالقصر يكون في الموصوف والاوصاف وهو حقيقي كما إضافي لقلب او تعين او افراد كانما ترقى بالاستعداد وادوات القصر الا ان ما اعقب وتقديم كما تقدم الباب السادس في انشاء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 حرف تحضيض وللتفهام هل أيومة أيان أين من وما وكيف ان كم وهمز عولما والهمز للتصديق والتصور وبالذي يليه معناه حريم وهل لتصديق بعكس ما غضر ولفظ ربما عبر لأمر السبطاء وتقرير تعجب انتهكتم من حقيري تذميه الاستبعاد وترهيب إنكار لي توبيخ لو تكذيب وقر يجي امر ونهي ونداء في غير معناه لامر قوطد صيغه الإخبار تأتي ل لفال او حرص وحمل وادب الباب السابع البصل والوصل الفصل ترك في جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت فصل لدى التوكيد والإمدال لنكته ونية السؤال وعدم التشريك في حكم جرى او استلاف طالبا وقابرا وفقد جامع ومع فنس والمقصود في الكلام وصلة التشريك في الإعراب وقصد رفع اللبس في الجواب وفي اتفاق مع الاتصال في عقل نو في وهم أو خيال والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد مانع الباب الثامن الإيجاز والإطناب والمساواة. تاديه المعنى بلفظ قدره هي المساوات كسر بذكره وبي اقل منه ايجاد علم وهو الى قصر وحذف ينقسم كعن مجالس الفسوق بعدا ولا تصاحب فاسقا فسرودا وعكسه يعراك بالاطناب كالذب رعاك الله قضع الباب يجيء بالإيضاح بعد اللبس لشوق نوت مكر في النفس وجاء بالإيغال والسلين تكرير اعتراض أو تكميل يدعى بالاحتراث والتكميم وقفوذ التخصيص ذا التعميم ووطمة الإقلال والتطويل والحشو مردود بلا تفصيل علم البيان فن البيان علم ما به يعرف تأذية المعنى بطرق مختلف بوحها واحسبه في ثلاثة تشبيه نوم جازن أو فصل في الدلالة الوطعية والقصد بالدلاله الوضعيه على الاصح الفهم للحيفية اقسامها ثلاثة مطابقة تضمن التزام نم السابقة فهي الحقيقة ليس في البيان بحث لها وعكسها العقليتان الباب الأول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 وداخلا وخارجا تلفيه وخارج وصف حقيقي جلا بحس نوعقل ونسبين ثمى وواحدا يكون أو مؤلفا أو موت وكل عورفا بحس نوعقل وتشبيه النوم في الضد للتلميح والتهكم فصل في اداه التشبيه وغايته واقسامه أذاته كاف كأن مثله وكل ما ضاهها ثم الأصل إله ما كالكاف ما شبه به بعكس ما سواه فعلا وانتبه وغايه وغاية التشبيه كشف الحال مقدار أو إمكان أو إيصال تزين أو تشويه مهتمامي تنويه من استطرافين أو رجحانه في الوجه بالمقلوب كالليف مثل الفاتح المصحوب وباعتبار طرفيه فيه ينقسم أرباعة تركيبا إفرادا معلم وباعتبار عاجد ملكوف نو مفروق نو تسوية جمع راو وباعتبار الوجه تمثيل إذا من موسى عدد تراه خفا وباعتبار الوجه أيضا مجمل قفيون أو جليون أو مفصل ومنه باعتباره أيضا قريب وهو جلي الوجه عكسه الغريب لكثرة التفصيل أو لندرة في الذهن بذهنك التركيب فيك نهيتي وباعتبار اله مؤكد بحذفها ومرسل اذ توجد ومنه مقبول بغاية تفي وعكسه المردود ذو التعسفي وابلغ التشبيه ما منه حذف وجه واله يليه ما عرف الباب الثاني في الحقيقة والمجال حقيقة مستعمل فيما وضع له بعوف بالخطاب ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيم ركبا فالمبتدا كلمه غبارت الموضوع مع قرينه لعلقه نلت الورع كاخلعني على الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه كلاهما شرعي نوع ارثي نحو ارتقى للحضرة الصوفي أو لغوي والمجاز مرسل أو استعارة فأما الأول فما سوى تشابه علاقة جزء وكل أو محل آلة ظرف ومروف مسبب وصل لماضي أو ما مرتقب فصل في الاستعارة والاستعارة مجاز علقته تشابه كاسد شجاعته وهي مجاز لغة على الاصح ومنعت في عالم لم وفوض نوم عدود نوم منه قرينة لها قد ألفا ومع تناف طرفيها تنسمي إلى العناد للوفاق فاعلمي ثم العناديات تلميحية تلفاك كما تلفا تهكومية وباعتبار جامع قريبة كطامر يقرأ أو غريبة وباعتبار جامع وطارفين عقلا وحسا ستة بغير مين لقبء جنسا فق الأصلية وتابعية لدى الوقفية والفعل والحرف كحال الصوفي ينطيق أَنَّهُ المنيب الموفي وَأُطْلِقَتْ وهي التي لم تقترم بوقف نوت فريغ أمر فاستذن وجددت بلائح بالفصل وغش حسب لائق إقن بالأصل نحو ارتقاء إلى سماء القدس ففاق من قلى فأرض الحس أبلاه هدر شيح لابتنائه على سنات الشبه وانتفائه فصل في التحقيقية والعقلية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 مركب المجاز ما تحصل في نسبة او مثل تمثيل جلا وان اتت سعاره مركب فما فلن يدعى ولا ينكب فصل في تغيير الاعراب ومنهما اعرابه تغير بحذف لفظ او زياده ترى الباب الثالث في الكنايه لفظ به لازم معناه قصد مع جواز قصده معه يرد إلى اختصاص الوقف بالموصوف كالخير في العزلات يا الصوف ونفس موصوف ووقف والغرض إضاح أتصال صون الأرض أو انتفاء اللفظ الاستهجان ونحوه كاللمس والاتيان فصل في مراتب الكلام. ثم المجاز والكنا ابلاغ من تصريح او حقيقة كذا زك في الفن تقديم استعارة على تشبيه نيضا باستفاق لو طلا البن الثالث البديع علم به وجوه تحسين الكلام تراك بعد رعي سابق المرام ثم وجوه حسنه ضربان بحاسم الألفاظ والمعاني الضرب الأول البانوي وعد من ألقابه المطابقة تشابه الأطراف والموافقة والعكس والتسهيم والمشاكله تزاوج رجوع نوم قابلة ثورية تدعى بإيغام لما أريد معناه البعيد منهما ورشح بما يلائم القريب زيدت بفقده فكن منيب جمع وتفريق وتقزيم ومع كليه ماء واحد جمع يقع واللف والنشو والاستخدام ايضا وتجريد له اقسام ثم المبالوات وص يدعى بلوغه قدرا يرى ممتانعا دعا نائيا وهو على انحاء تبليغ نغراق غلو جائي مقبول او مردود للتفريع وحسن تعليل له تنويع وقد اتوا في المذهب الكلام بحوجج كمهيع الكلام واكدوا مدحا بشبه الذم. كالعكس والإدماج من ذا العلم وجاء الاستتباع والتوجيهما يحتمل الوجهين عند العلماء ومنه قصد الجد بالهزل كما يثنى على الفخور ضد معتمى وسوق معلوم مساق ما جهل لنكته تجاهل عنهم نقل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 ومفروق بلا تشابه وإن بهيئة الحروف اختالفا فهو الذي يدعونه المحرفا وناقص مع اختلاف في العدد وشرط قلف النوى واحد فقط ومع تقارب مضارعا الف ومع تباعد بلا حق مصف وجناس القلب حيث يختلف ترتيبها للكل والبعض أضف مجنح يدعى إذا تقاسم بيتا فكان فاتحا وقاتما ومع ثوار الطارفين عورفا مزاوجا كل جناس عورفا تناسب اللفظين في الشيطاق وشي بهه فذاك ذو السحاقي ويرد التجنيس بالإشارة من غير أن يذكر بالعبارة ومنه رد عاجز لفظي على قدر ففي نثر بفقرة جلا مختلفا والنظم لو الاول آخير مصراع فما قبل سلا مكر مجانسا وما التحق ياتيك تخشى الناس والله احق فصل بالسجع واتجع في فواصل في النسر مشبيهة قافية في الشعار بروبه ثلاثة في الفن مطرف مع اختلاف الوزن مرضع إن كان ما في الثانية أو جله على وفاق الماضي وما سواه المتوازي الدري سرور مرفوعة في الذكر أبلاب ذاك مستو فما ترى أخرى القرينتين فيه أكفرا والعسو إن يكثر فليس يحفر ومطلقا أعجازها تسكن وجعل سجع كل غير ما في الآخين التشطير عند الأولما فصل في الموازنة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 وأخذ شاعر كلاما سابقه هو الذي يدعونه بالسارقة وكل ما قرر في الألباب أوعادة فليس من ذا الباب والسارقات عندهم قسمان قفية جلية فتفان تضمن المعنى جميعا مسجلا سوداؤه امتحان ما قد موقلا بحاله والحق المرادفا به ويدعى ما اتى مخالفا لنظمه اغاره وحومدا حيث من السابق كان اجودا واخذه المعنى مجردا دوي سلقا والماما وتقسيما سعيد السرقات الخفية وما ذو الظاهير أن يغير معنى بوجه ما ومحمودا يرى لنقل أو طلط شمول الثاني وقلب أو تشابه المعاني أحواله بحاسب الخفاء تفاضلت في الحسن والفناء الاقتباس الاقتباس ان يضمن الكلام قراننا حديث سيد الانام والاقتباس عندهم ضربان محول وثابت المعاني وجائز لوزننا وسواه تغيير نذر اللفظ لا معناه التضمين والحل والعقد والأخذ من شعر بعزو ما قفي تضمينهم وما على الأصني فيه لنكتة أجماله واغتوفرا يسير تغيير وما منه يرى بيتا فأعلى باستعانة عرف وشطر لو أدنى بإبداع عرف والعقد نظم النثر لا بالاقتباب والحل نثر النظم فعرف القياس واشتارط الشهرات في الكلام والمنع أصل مذهب الإمام التلميح إشارة لقصة شعر مثل من غير ذكره فتلميح كمل تلميب في القاب من الفن من ذلك التوشيع والترديد ترتيب اتراعون او تعبيد كالتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون تقريز او تدبيد استشهاد ايضاح ائتلاف استطراد احاله تلويح او تخيل وفرصة تسميط او تعليل نيه ونقلنا وتقدم تجريدنا استقلالنا وتهجم تعريضنا والغاز ارتقاء تنزيلنا وتانيثنا وايماء حسن البيان رفعنا ومراجعه حسن تخلص بلا منازع فصل فيما لا يعد كذبا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 وينبغي لصاحب الكلام سأنق في البدء والختام بمطلع حسن وحسن القال وتبكنوا براعة استجلال والحسن في تخلص أو اقتضاب وفي الذي يدعونه فصل الخطاب ومن ثمات الحسن في الختام. إردافه بمشعر السمام هذا تمام الجملة المقصودة من صنعة البلاغة المحمودة ثم صلاة الله طول الامد على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه الأطيان ما غرد المشتاق بالأ اسحار وقر ساجدا الى الاذقان يبغي وسيلة الى الرحمن سمى بشهر الحجه الميمون متم نصف عاشر القرون